أموت لأحياء مع الخالدين مع الأنبياء مع الساركين لأحمي بلادي من المعتذين لأبني بها صادقي أموت ليحيا بموت وطن يقيم الشرع عتاي حسين وسن يورينا طريقا طريق قلم ليسلك فيه الشباب يسن الطغيان بسيف العداله احان الجبان ثمن موت الى نا سبيل مبا ومن حق من دين بنا دي كاسا وان جارفك من حوا وقسا فقدر سيضم قسا رسى رفات لمجد متي طقم طقم صل اللهم كل حصن كل حصن عليها الفواني سوسد الله شديد الراس على امر ما غدا سوف تجل شمس على همة طار حماها السلاح تؤدي نحيا لخير فلاح لدين الإله القوي السبيل لترفع رايا في عاليات السنة بحد السيوف وشم القناة وننهاض علما بحكم المعين فهذا دميشا هذ لا وذي أعظم خارِدَاتٍ تَمُ فَمَوْتُهُ وَمَاتِ تَجَنِّسَ النَّصْرُ قَدْ آنَ يُدَنُّهَا خَارِدٌ حَامِلِي تَجِينِ مَحَالِكٍ نَعْدَاوَ انْتَهَى اللَّهَ ارمخا والله تم ترتضى و تنسى حياتي ينم كن فضا بجيل